هل أتيت أعذيب ظالفي الرائي منكون يا الله ادخلوا عليه فقعوا these ها سيك حای سفاید في اراهی مرمو ومینا از دخلوا آجی الْمُقَوِمُونَ كَوْنَ اللهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ صَوَى إِذَا قَالُوا نَفَعُ جَسَدِنَا مُخْفِي فَأَرْسِلُوا الله يا لا أقو غلطتي في صومتي فوقك وليها الله قالوا ذلك أره. قال ربك الله الله آه... الله الرحمن الله الله الله الله الله, الله. الله. حلو قوي طهور <تصفيق> هو الحكيم